الله الرحمن الرحيم. فلت لامين. فحسب الناس ان يترقوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون.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 لاَ مَا يَحْكُمُونَ مَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ اللهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لن كفرا عنهم سيئاتهم ولن جزيا لهم أحسن الذي كانوا يعملون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 ولإن جاء نصر من ربك لا يقول إن كنا معكم أ وليس الله بأعلم بما في صدور العالمين ولا يعلم الله الذين آمنوا ولا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 ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون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 وَإِذْ رَأَى هَارُونَ مَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَخَذَهُ بِقَبضَةٍ فَأَخَذَهُ وَقَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي نَذَرْتُكُمْ مِن رَّبِّي وَأَخَافُ رَبِّي وَأَهَابُ لَهُ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 يَا شَاء وَإِلَيْهِ تُقْضَوْنَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعِزِّينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم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 فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي، إنه هو العزيز الحكيم، ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب وَاجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابِ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ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 فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المبسدين ولما جاء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 إنا منجوك وأهلك إلَّا مَرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ الْقَوْمِ يَرْجِزَنَ مِنَ السَّمَايَىٰ بِمَا كَانُوا يَبْسُقُونَ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 فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدّهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وآمان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين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 نا اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الامثال نضربها ل وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون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 وما كنت تثلو من قبلي من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لَرْتَ أَبَالْمُضْطِلُونَ بل هو آيات بينات في صدور الذين أُوتُوا العلم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 عذاب، ول يأتينه بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين.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 لا تحمل رزق الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنت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 وما هذه الحياة الدنيا إلا لحو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلم نجاهم الى البر اذا هم يشركون ليكفروا بما اتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون اولم يروا انا جعلنا حرما امنا ويتخطفن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 فليس في جهنم مسوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين